عنوان التاريكة حجرة انتظار في بيت ولي الله حجرة ذات طابع عكيق في الصدر باب إلى اليمين وآخر إلى اليسار ترتف بجوانبها كنبات تفصل بينها كراسي سمت حسر مزركشة معلقة على الجدران في موابع محددة يدخل فتى وفتى يتفحصني الحجرة باستطلاع من يراها لأول مرة ثم يقفان في الوسط البيت صامت كأنه قبر صفق لتشعرهم بوجودك إنه, إنه يكره ذلك ما جلت أذكره طبعا صمت قطير بيتكم قديم والحواري المفضية إلي شك فيما يبدو من عهد نوح لا تنسي أصلك وأنت تتكلمين عن الحواري كثائحة تأذب المفروض أننا مهذبون خمس قطير لماذا دعاني يا ترى هل تعرفي أخوة أبوك مهما يكن من أمر ظننت أن الماضي لن يعود الحاضر ينضي والماضي يعود ولا يندغي لرجل مذنب أم ييأس فأي يغفر ما دام المدنب رجلا ألم تحلمي يوما بأن يدعوك لأبوك ليغفر لك لو رأاني ساعة احتضار مغالب الموت حتى يفتك بي الفتى يرتكم من خلال ثوان من الصمد ترى لماذا دعاني بعد ذلك ذلك الفرق الطويل إنك وحيد؟ وللقلب حنين ومن يدري فلعلك لعلي لعلك تذهب مكرما بفروة لم تخطر لك على بال فردني يافعا ولا منين في جاي بل كنت تتوقع جزاء لسلوكك المشين تفردت ودعت ولولا ولولا فجورك لم جوعا اقطع لسانك يا بنت الابالسة ولأنك رجل فكل ذنب مغفور لك ولأنك امرأة فكل ذنب مرجعه إليك أنت فعلوك ولكن تخاف الشياطين فلنت ولو ساعة من الزمان حتى تضحك على الرجل إلعبي دور الزوجة بإتقان كان عليك أن تجيء وحدك وتدركني في سلام لأنك لئي اتقدم ليه مصحوبا بزوجتي خير من الحضور وحدي كرجل اعزب مرحوظ بشبهات العزاب لعله يعرف عنك اكثر مما تتصور <تصفيق> لو صح ذلك لم دعاني باعلام في الضرائب و ولي من اولياء الله فكيف لم يعرف انك صاحب خمارة و انك مغامر <تصفيق> على اي حال فانه لم يدخل السجن وهو خير من ابيك المرحوم تدخعني الى استعمال شذائي في هذه الحجرة العثيقة المباركة <تصفيق> <تصفيق> استعملي وسارد بكثيراتك ونقدم بذلك الدليل الحي على صدق علاقتنا الزوجية صمت اهم لو يتحقق حلم الثروة وتتحول الشمارة الصغيرة الى ملها ليلي عالمي والمغامر الهاوي الى قواج دولي يكور لها قبضة يده مهددا فتتراجع خطوة وهي تضحك دون احداث صوت الحق ان اباك ذو سمعة طيبة كرائحة الوارد اجل لا سألنا احدا عن بيته الا ولهج بالسماء عليه ولاس طيبون ولكنهم يؤكدون خوارقة إنهم يرون في الحاول معجزة وينويهون بالطمأنينة التي يزرعها في القلب جميع هؤلاء يجيؤون إلى هنا ويجزون بنقوذهم عن طيب ربما لأنهم يأخذون ما هو أقيم مما يعطون إن قلبك لا يخلو من موطن للقرافة رغم تنازه بالشر الباهر وأنت ألا تذكر يوم تأثمت بالمغط الكلوي؟ كف عن السرسرة السر. الرجل المليونير ما في ذلك من شك لنده الله ان يكون ذلك صحيحا هنا هنا ثروة طائلة هنا اولياء الله لا يتعاملون مع البنوك وعند حلول الادن يمكن استخلاص التركة بعيدا عن قبضة الضرائب ولكن سمت خطرا افضع من الضرائب ماذا تعني تعني لن يقومون بخدمته من يخدم أولياء الله <تصفيق> الشياطين هل ما تقول لا شياطين الأرض من حسن الحظ أنك شيطان وبأسنك أن تتعامل مع الشياطين هل لك امرأة أب ماتت من زمن بعيد هو في السن جدا هذا يبشر بالخير لا تحلمي ماتت اجيال وهو حي يمارس عملك لن تعد اعصابي تتحمل الصبر اكثر من ذلك عليك ان تقابل بل علينا ان ننتظر اني اعرف طبعا يمشياني ذهابا وجيئة يفتح الباب الى اليسار يدخل غلام حاملا مضخرا غلام جميل يلبس جلبابا وطاقية ومركوبا يدور في الحجرة حارقا البخور دون ان يلتفت الى الفتاة والفتاة ودون ان ينبت بكلمة يقف الفتاة والفتاة جنبا لجنب وهما يتابعان بعينهما يا غلام الغلام يكف عن الدوران ويقف قبالتهما هل انت من يقوم على خدمة الشيخ؟ أه أه الناس جميعا يقومون على خدمته وماذا تفعل أنت إني خادم باي أنا ابن مولاك يا غلام أعرف ذلك يا سيدي وكيف عرفتني الغلام لا يجيب لماذا لا تجيب لقد أجبت يا سيدي طيب لقد جيت ملبيا دعوة أعرف ذلك يا سيدي ألا تدري يدعوني إلى لقائك لقد كلفني مولاي ان اخبرك اني اتألك متى يلقاني لقد ذهب اي ومتى غدر البيت عقب صلاة الفد ومتى يعود لن يعود ان تتهذي غلام سامحك الله يا سيدي ولم لن يعود لقد ذهب الى رقاء ربك ماذا تعني يا شاطر قال إنه يحعر بدنو الأدل ثم ذهب ولما لم يلقى في فراشة؟ نذر من قديم في أن يلقى ربه في الخناء ولكنك تعرق مكانك؟ كلا ولماذا دعاني؟ دعاك لتعود إلى بيتك القديم يا سيدي و... وهل حملك رسانة إليه؟ قال دنى الأدل آنني أن أدوى ابني الضال لعله يصلح لأن يرث التاركة التاركة؟ ماذا تقول؟ أمرني أن أسلمك التاركة لعلك تسوب إلى رشدك لي أرحمه الله يعني ليمض الله في عمره وعين التاركة يا شاطر؟ قال سيجيء غرقا في الضلال صاحبا معه قرينة سوء صمت مع تبادل نظرة هذا يعني أنها أيضا في حاجة إلى نصيب من تركة ومتى تسلمنا التركة الغلام يشير إلى حصيرة معلقة على الحائط إلى يمين الكونسل التركة في خزانة حائط وراء الحصيرة هكا المفتاح يا سيد يتناول الفتا المفتاح ويمضي إلى الحصيرة يهوم الغلام بمغادرة الحجرة الفتاة تهرع إليه فتقبض على يده ابقى يا غلام ابقى حتى نتسلم التركة الفتى يزيح الحقيرة يفتح الخزانة يأخذ في إخراج كتب صفار ويقرأ بعض العناوين وهو يخرجها ويرسها فوق الكنبة الحق مدار <تصفيق> جروح سلام القلب يستمر في اخراج الكتب التي تتراكم فوق الكنبة ويتهاوى بعضها الى الارض اين اترك يا غلام؟ انت سرقتها؟ سامحك الله انت تم اخراج الكتب اين اترك؟ لا علم لي بما في الخزانة كان المفتاح معك اعطانيه قبل ان يغادر البيت الفتى يوصل اخراج الكتب ويصح بفرح جنوني التاركة الحمد لله يخرج رزم من الأوراق المالية ويرسها فوق قواني سوة الله ما أكرمك يا أبي وما أضرك إنه يوصيك بأن لا تنفق منها مليما واحدا قبل أن تستوعي بنا في هذه الكتب الأوفق أن, أن نبدأ باستيعاب هذه النقود تلك كانت وفرياتا شكرا يا غلام يمكنك ان تنصرف الى شئ والتاركة هل سمت تاركة اخرى؟ الهلام مشيرا الى الكتب انما اعني هذه التاركة سننثب الوفريات بامانة اذهب الفتاة في سيرها تدس على بعض الكتب ارفع قدمكي تفضل بسلام وكف عن إلقاء الأوامر فلعيدها إلى الخزانة إذا لم تكن بكما من حاجة إليها خير ما تفعل أيها الغلام الأمين الغلام يعيد الكتب إلى الخزانة يحملها باحترام وهو يبكي صامتا ولما ينتهي يقول بنبرة الحزينة إني ذاهب مضحوبا بالسلامة ثم مستدركا انتظر أنت غلام طيب تحب أن تشتغل عندي أي شغل يا سيدي أدربك لتعمل جرسونا مهرا في مقهى خمرة وهي أربح للجرسون من عشر مقاهن إني ذاهب يا سيدي مع السلامة الغلام يفهم الفتاة ألا ترى أن نفتشه قبل أن يرحل؟ لو كان لص لما اخبرنا عن التركة علينا ان نجد حقيبة لنضع فيها النقود سنجد حقيبة او بقدة في هذا البيت العتيق لا عليك ان تفكر في استغناله الافضر بيعه انه قديم حقا ولكنه يدر ذهبا لو بيع لو, لو بيع عرضا نشري بالثامن عمارة والنبع الخمارة ايضا لنعيش احرارا كابناء الذواء أذكار طائشة سوف أنشئ ملها ليليا يضاهي الأبرش يظهر رجل عند الباب الأيمن يلبس تربابا ومعطفا ووزقامة ضخمة وطابع رسمي كالمخبرين يتقدم خطوات حتى يصير على مبعادة قصيرة من الفتى والفتاة الذين طارعانه بلهشة يجيل في المكان نظرة طاحصة ويرى النقود المكدسة ثم يعود لينظر الى الفتى والفتى من حضرتك هل انت ابن ولي الله نعم ولكن من حضرتك مخبر مخبر من قوات السرطة كنت على موعد مع الشيخ الشيخ يرخض الان الى جوار ربه <تصفيق> كيف... كيف عرفت ذلك أسلم الروح في الخلال في موراء مسكني وفي الموضع الذي كان يتعبد فيه وأين جثمانه في المسوى الذي سننضي إليه جميعا لم يعطي حاجة إلى علاياتك ويبدو أنك مشغول عن بما هو أهم عندك وماذا تريد حضرتك جئت لأذهب بك إلى القسم لماذا أنت متهم بقى أبيك <تصفيق> دعابة ولكنها ثقيلة إنه لم يره منذ عمر مدي أنت متهم منذ قتل أبيك كف عن ترديل هذا السخف يا رجل شهدته وهو يحتضر وأنا أعرفه منذ قديم صرح لي قبل الصعوب روحه بأنك قتلت أنت محد افتراء وهذيان الميت لا يأكذب وهو ولي من اولياء الله <تصفيق> لعلك لم تسمعه بوضوح او لم تسمى يريد قولك قال اني اموت مطعونا بيد ابن الوحيد كان يعرب عن حزنه لفراق ابني الطويل له <تصفيق> هل وجدت في جسده طعمة واحدة يا رجل لنترك ذلك للتحقيق اي تحقيق يا رجل اني لم منذ عشرات السنين وكيف تولت لك نفسك ان تنهب امواله قبل ان تراه المال ميرات الشرعي هل علمت بوفاتك كلا فكيف تمد يدك الى ماله ووحي في ظنك وهبه لي قبل مغادرته البيت كما اخبرني غلامه اين غلامه ذهب استدعه ليدلي باقواله لا ادري اين ذهب ماذا تريد يا رجل اذهب عني هلما معي الى القسر لا كريمة هناك البثة قتلت اباك و سرقت الدولة <تصفيق> الدولة هلا تعلم انه لا يجد التصرف في هذا المال حتى تأخذ الدولة اصطعها منه لم يكن في نيتي ان اتصرفت منهم قبل أن تأخذ الدولة حصتها كاملة والله على ما أقول شهيد <تصفيق> براعتك في التنكيب تفوق براعتك في القتل والناس أؤكد لك أن التحقيق سيكثر عن براءتي ولكن سيسبق ذلك الـ الـ القرض عليك وتحفظ على المال هكذا تعامل شخصا يومي وفاكي أبي الشيخ الطيب الذي طالما ثبت القلوب بالطمانينة أترين إنك رجل شري أنت متحامل وسيء ظن كلست بمهام كثيرة في مواطن الشبهات فعرفت الكثيرين من أمثالك أنا تاجر شريف هل أم معي وستدفعني إلى الضحك في بيت ميز كل نطيفا ودعو في هذا انك تدافعين عنه كأنك بعيدة عن التهمة انا انت شركته في الجريمتين انا بريد وهذا المال مال هترشو اني مرتكبا بذلك جريمة ثالثة معاذ الله ولكنني أؤدي حق الدولة علي حق الدولة يمثل ربع التاركة الفتى يعطيه رزمة اخرى اليك رزمة اخرى دون تعرض لمناقشة المقدار المستحق والقضية وتكاليفها وتحفظ على المال وتعرضه للضياع اعتقد انني اعطيت ما فيه الكفاية اتعاب المحامى الرسوم تدنك تعرض عمك الذي تتزف منه للفتران الفتى يعطيه رزمة ثالث تذكر أنني أعطيتك ثروة لعل هذا يكفي من نسبة تك صمت وتبادل نظرا ولكن هذه السيدة لم تدفع من لي من بعد إني زوجاتك قلت إنني عملت طويلا في مواطن السوق فلا تحاول الضحك على ذقني لقد أعطيت فدية لك لينا بل فدية لك رحبت اسمع ماذا تريد الاتعب الخاصة بالسيدة يعطيه رزمة رابعة هكا رزمة رابعة اذهب يا رجل اذهب كن كريم كسائر القاتلة واللصور تريد ان تستولي على نصف التركة الامر يتوقف على مدى تقديرك لحرياتك تفضل تفضل تفضل مصحوبا بالسلامة ابتعد عني الرجل يدير بصره ليفهم الفتى يستن من ابسه نطواتا فيفتح مطلها ويهدم على الرجل الرجل الفذر وكان يتوقع حركة غادرة فيتفاد من الطعن ويقضد على معصن فيلويه ثم يلكمه فيسقط على الارض يدير بكرسي فيجلسه عليه ويخرج من ملابسه حبلا ويكبله في مرهارة قبل ان يثيق من اللكمة وهو يهدد الفتاة بانها اذا ندت عنها حركة او صوت فتوفي ساقان الى الكثير ثم يجيء بكرسي اخر ويأمر الفتاة بالجلوس مهددا ويكبلها بحبل افضل يتجه نحو النقوذ على الخوان فيستولي عليها ثم يلفها في الحطرة يلقي عليهما نظرة ثم يذهب الفتى يفق من أثر ينظر فينا حوله يتذكر ما وقع يحاول تخليص مسته ولكن عبثا آه ذهب بعد أن استولى على النقود كلها لماذا لم تصوتي لما كان يجب أن تصوتي بأقل طوبي خاشت أن يرجع سيضربنا أو يقتلنا يحاول الفتى تخليص مسته مرة ثانية دون فائدة اقتله ولو اختفى في بلاد الواق تعودك هو المسؤول عما حل بنا لو حاولت الهدوم عليه ليس من مبادئ ان اسمح لانسان باستغفالي ها هو قد ذهب للسروة كلها سيكون التنكير به هو الهدف الاول في الحياة وقد تحقق هدفك ولكن الحلم السعيدة بذل ساقبض على على عدوكه عاجلا ام اجلا ولا شاهد او دليل لدينا عم حصر. المهم الان ان نتحرر من قيبنا نحن مقيمان في بيت مغلق النوافذ والابواب ويعز علي ان اتطور ان الشروة حقا ضارف يا الله هي الحقيقة الاليمة مرضونا تقتله ولكنك لن تسترد مليما من, من, من ثرواتك لم يعبث بي احد من قبل فقد عبث بك كأنك ما شيء أين المفر؟ إنه يعمل في دائرة هذا القسم إذا كان حقا مخبرا ولما لا يكون مخبرا أيتها المرأة كما يجب أن تطالب بإبراج بطاقتي الشخصية أعترف أعترف بأنني لم أحسن التذكير ولا التدير أنت مغرور تتوهم أنك إله ثم تقع في كالرابطي كنت أصدق ما حصل قلبي يحدثني بأنه على على أي حال ليس مخبرا هو مجرم محترف على أي حال ويخيل إلي ربما لم يكن إنسانا أيضا ماذا تعني تعني أننا في بيت ولي وهو وكر للأرواح الشياطين أنت حنقاء <تصفيق> لا يسرق النقود إلا إنسان عاطل تذكر كيف اقتحم علينا المكان وكيف ذهب جاء كما يجيء المجرم وذهب بما يذهب في المجرمون أنت لا تحسن الرؤية عند الانفعان أنت حمقا هذه حقيقة مفروغ من لنفكر في حالنا نحن مقيدان بطريقة جهنمية الزيت محاط بسناء واسع يعجبه عن الحارة فلن يسمع طوصنا احد الدو هنا لا ارتح الي فسمت روح ميت لعله لم يدفن بعد وسمت ارواح كثيرة لا علم لنا بها ولا سيطرة لنا عليه يا مجدونة يا مخريصة ما هذا الهديان انا خائصة اعهدتك دائما عربيدة ساخرة وكيف خانتك جرأتك الدعفة إنه بيت مهدور ولا تدرك ذلك جثة أبيك الآن في المشرحة وستدفن كجثة رجل مدهون ولن ينبس المخبر إذا كان حقا مخبرا بكلمة وسيظل البيت مغلقا مهدورا زمنا غير قصير ولكنه يكفي لقتلنا جوعا وعطسا وهناك الأرواح <تصفيق> الأرواح انا خائفة كيف قيدنا بهذا الاحكام لقد جاء مبيتا النية على فعل على فعل ما وقد يرجع للاجاز علينا فليرجع ماذا تريدين صمت تتخلله محاولة منه يائسة لفك قيدة ولكن دون جدوى كاننا في حلم ولكنه اسخف من الحقيقة احيانا يكاد يغلبني بضحك اضحكي إن حتى الحياة المألوفة بين المغامرين والمنافسين والأعداء أخف وضعه من هذا السجن في بيت أبيك <تصفيق> لي أرحمه الله ادهو أن ينقذنا <تصفيق> أبانا الذي في المشرحة أنقذ ابنك الوحيد ماذا كان رأيك في أبيك كان ددالا كوحيد حدثونا في كل موضع عن كرامات حارة مخبولة ومطولة لكن الطمأنينة التي بثها في القلوب حقيقية ردي إلي يا ثروتي وأنا أغرقك في بحر من الطمأنينة لن نكن فقراء ولكننا لم نعرف الطمأنينة وهما سبيل طمأنينة إلى خمارة هي ملتقى للمغامرين وواقع بين عشرات من الخمارات المنافسة في حي مكتظ بالأعداء وأراء ذلك كل إحساس ثابت بالمفاردة كنا سنتافع بالثروة فوق ذلك كل دقيقة من الصمت سيدي الظلام ونحن مكبلون بالحبال في هذا البيت المسكون لا فرق عندي بين النور والظلام كيف نخرج من هذا المأزق؟ تصرخي صوتك يحد من الرطافه. ان يسمعنا احد. ان يسمعنا أحد علينا أن ننتظر حتى يديء انقاذ من حيث لا ننتظر قص <تصفيق> او يديء الموت. صمت تتخلله محاولات فاشلة لفك القيود. لماذا دعك ما متى سترهما؟ ماذا ظمام قلت لعله حمين قلبي عدود ينتقل كل الحق هو حلمت بثروة وقد وهبك ثروة وضاعت ولكنه اراد ان ترس عمله فكرة سخيفة كان يجب ان تداريه ولو في الظاهر لم يكن ليغير من الامر شيئا ربما لم يكن حدث الذي حدث اراهن على انك فقدت عقلك هل حاول ان يلقنك سر وانت صغير نعم ولكنك عصيت لو اطعته ما تضفتني في طريقك ابدا الفتاة تضحك ولا تنفس حاول معي كثيرا لم افهم كلمة من كلمات وتخذت من سلوك المشين سبيلا لتحدي حتى طربني واحترفت المغامرة بدلا من الطمأنينة ورثت عنه الدجل لأكتثمره في مجاله الطبيعي لم أسمع أحدا يسمي عليك آه... إني إني أعاشر مغامرين وكان يعاشر مغفلين سيادور الحياة الحق نقيض الراحة ورجوع إلى خرافة تفكير مبحك لعله ينقص ما شيء ولكن بد من موصلة حياتنا ماذا تريدين أن أخرج من هنا سالمة سنخرج عاجلا او اجلا عنا قليل سيجيء الظلام فليجيء الظلام انت المسؤول عما وقع انت جبانة وانت وغد فلنتسل بتبادل الشتائم حتى تنكسف عنا هذه الامة او او حتى يحل بنا الموت او حتى يحل بنا الموت الفتاة تبكي من القهر وهو يضحك بخشة عرضية إنه يؤذبك <تصفيق> من؟ أبوك لم يستطع ليؤذبني وهو حي وهو أعجز عن ذلك وهو ميت بين حدث وحدث توجد أسباب خفية بين حدث وحدث لا يوجد حي وهي قد وقعنا في الفخ فرخ لن ينصبه احد ولكن وقعنا بسوء تطرفنا بدأ النيل يهضل ليس في وسع شيء ان يمنع م. كان في وسعنا على الاقل كان يا مكان اكره الظلام اكره الاغنان وسوف ادن جرب الجنون فهو اكرم من الشعوذة على اي حام يا لك من وغد مصاصم كأنك لم تنعم عمرا بحبي عودي إلى توازنك لنتفهم كما تفهمت دائما حتى حبك ما هو إلا حب مغامر نوبة من نوبات الأعصاب بلا قاعدة ثابتة لن يكون سمة فردوس في الماضي ولن يكون سمة فردوس في المستقبل علينا أن نتقبل الحياة كما هي الظلام يتماد في الافتراب فليأتي الظلام إنك تداري خوفك باللعب بالالفاض اللعنة في هذا الوقت من اليوم يبدأ النشاط في الخمارة يا لها من نهاية رقيق واستمر الخفاض النور حتى يحتوي الظلام الحجرة ويختفي الفتاة والفتاة الفتاة تسرق مستغيثة ثم يسود فرمت ألا تحفظ جلاوة ننفع بها الشياطين بعيدا لا أحفظ شيئا إني خائفة لا يوجد هنا سبب حقيقي يبرر الخوف ولكني خائفة أنا قريب منك ولكني لا أراد فلنغني أغنية بديئة لنهدأ بالظلام الفتاة ترسوخ صمت يتخلله بكاء خافت ضوء يتسرب إلى الحجرة آفيا من شراعة الباب إلى اليتفار ألا ترى؟ دور في الداخل يوجد شخص البيت مسكون؟ من؟ من بالداخل؟ ما فصل سابت؟ من هناك؟ من بالداخل؟ يفتح الباب يظهر الغلام وبيبه مصباح يتقدم ثم يتوقف عندما يرى الفتى والفتى أنت؟ أكنت بالداخل طيرة الوقت؟ ظلمت أنكما ذهبتما ألا ترانا مكبلين بالحبان؟ ولما فعلتما ذلك بنفسكما هل تسخر منا يا غلام أكنت موجودا بالداخل أعني ألم تغادر البيت رجعت مع المساء لأشعل المصابيع لماذا إكراما لروح شيخ يوم وفاتك ضع المطباح وتقدم لحل عقدتنا <تصفيق> يا غلام تعال هنا ماذا تريد يا سيد كيف لا تدري ماذا نريد أمرني الشيخ قبل ذهابه بأن لا لك أي مساعدة إذا أهملت تريكته ولكنه غير معقول أن تتركنا على هذه الحال ما أستطيع أن أخالفني مولاي أمرا لا يمكن أن تعني ما تقول إنك غلام طيب ونبيل وأنا ابن مولاك يا شاطر ولا يرضيك أن تتركنا في هذا المأذق لن أعطى لمولاي أمره مولاك لم يتطور أننا سنقع في هذه الورطة سامحك الله نص أسيم نهب ثروة مولاك وكبلنا بالحبان علي أن أذهب لا لا تغضب مولاك في قبره مولا ارتفع إلى السماء لا تغضب مولاك في سمائه ما دم لا اعصي فلم يرضى أتعتقد أنه يرضيه أن نترك هكذا بدون مساعدة لا أدري أؤكد لك أن ذلك سيحزنه غاية الحزن لا أدري أقسم ولا قسم لم لن أعصي مولاي أمرا من هذه الخاطره لا يمكن أن تمتنع عن مساعدة امرأة إني ذاهب انتظر ألا ترى أني أريدت حركة أبي الحقيقية أنت تعلم بمكانها ولكني لا أستطيع الانتقال إليها سبق أن نبذتها أنا نادم على ذلك لن أعصى لمولاي أمر الغلام يستأنف السير على الأقل بلغ الأمر إلى الشرطة هل هل ستبلغ الشرطة كلا الغلام يختفي ثم يغلق الباب ملعون ابن ملعون كفا كفا ولا تعودي الى البكاء وإلا قدر علينا بالهلاك لقد رجع الغلام وربما رجع مرة اخرى ولعل غيره يدي ايه يخيل الي ان العجوز استدرجني الى بيته لنكل بي ها يخيل إلي أن العجوز استدرجني إلى بيته لماكل به كانت حرفته لا طبيعة وآي ذلك من منحدر من صلب غير معقول أن تكون أمي مرئولة وحدها عن دم العربيل ولبيت نداء وأنا في غفلة من مكر فتتابعت الأخطار كسك قفا البيت مسكون مسكون بأرواح أسرتنا العريقة في الشر ليس الغلام غلاما ولا المخبر مخبرا وسوف تقع كوارث ليست في الحسدان فلتقع الكوارث بغير حتام ثم تنزل السطار ترفع السطار ضوء النهار يملأ الغرفة رغم ان المصباح مازال مستعلا الفتى والفتات نائمان ورأسهما مطرحان على مسندي الكرسيين يسمع صوته الباب الخارجي ويفتح ثم وهو يغلق يدخل رجل فخم اميخ الملبس ولكن نعرف فيه المخبر في ملبس جديد وعيئة جديدة يتبعه سكرتير وضابط من الشرطة الفتى والفتاة ينصيقظا يبدو عليهم الإرهاق ينظران الى القادمين بذهول فلا يعرفان حقيقة الشخص الفخم يقول الضابط من انتما ومن فعل بكم ذلك الفتا من حضرتك ضابط النقطة انقذنا من طبك الضابط يحل وثقهما يقفان وهما يتأوهان يحركان اعضاؤهما ليستعيد توازنهما من عندما انا ابن صاحب البيت اعني ولي الله المتوفي وانا الزوجة ماذا حدث لكم هاجمنا مترم غدرا ثم سرقنا وذهب سأطح لكما مخضر تحقيق بعد قليل هل أبلغك الغلام عنا؟ أي غلام؟ غلام الشيخ المتوفى؟ كلا لقد جئت في طفة المهندس لمعاينة البيت الذي يرغب في شرائه ظنا منا بأنه بيت خال ولا وريث له الفتى والفتاة ينتبهان لأول مرة للمهندس ستلوخ في وزحهما التهشخ والانتعاد يتبدلان المظارات ثم يحدقان في المهندس بذهول ما لك يا فتى المهندس بماذا تنظراني إلي هكذا أنت هو جسمه حتى وضهه ماذا تعنيان أنت دون غيرك أيها المجرم ينقض علي ولكن الضابط والسكرتير يحولان بينهما المهندس يتراجع دهشا مستنكرا أي مجرم تعني المهندس اكبر مقاول في الجمهورية هو المخبر هو اللص هو الذي سرقنا <تصفيق> <تصفيق> أضلت لسانك أيها الفتاة السيكستير يا لها من نكتة هو المخبر هو المجرم كافا هذا يا نمي المهنس ترسق بهما يا حضرة الضابط تذكر كيف قضي ليلتهم في هذا البيت لا تحاول خداعي انك تهين رجلا ولا كل رجال رجل أدى لوطنه أجل الخدمات في ميدان الهندسة الفتى والفتاة يتبادلان الموظرات الحائع الفتى خبرني يا حضرة الطابق هل عندك مخبر يشبهه؟ كلا على وده اليقين المهندس تمالك نفسك من فضلك لقد عانيت ليلة غاية في السوق وغير بعيد ان المجرم الذي اعتدى عليكما يماثلني في بعض الصفات والخصائر وانت نفسك تماثل المرحوم اباك في بعض ملامحك دغم تناقض من هديكما في الحياة فيما يبدو لي وسوف يقضد الضابط على المجرم ويرد اليك مالك هل فقدت مالا كثيرا انت فانت ادرى بمقداره رجع الى الهلوسة مرة اخرى تؤكد لك ان هذا الرجل هو المجرم الذي اعتدى علينا قف عن هذا يا ند من صالحك ان تكف عنه سمت احقاد غريبة تستقر في نفوز الشباب فاذا تعرض احدهم لهزة نفسية استمد من حفظه الدفين اراء هدامة وراح يرمي بها كبار ذوي النشاط النادح من الرجال الممتازين في المجتمع هل هل انت من هائلاء الشبان <تصفيق> انا إن ضحية وقد حلمت بنفسك وثاقي ولكنك لم تسترد عقلك بعد يجب أن تسترد عقلك سريعا لأتمكن من إنجاز مهمتي أو... وما مهمتك أيها المهندس إني أرغب في شراء هذا البيت القديم لأقيم مكانه مصنعا للأدهزة الإلكترونية ألم تحاول الاتفاق مع صاحب قبل وفاتك حاولت وعرضت عليه بيتا جديدا في مطلع الحي ولكن كان لكل منا لغة يضطعف على الآخر فهمها إذن إذن فأنت تعرف البيت وكنت تعرف صاحبك أجل وكان أبي رحمه الله من مريديه أيضا أنت إذن كمالك نفسك لكنه هو عينه لندع ذلك للتحقيق المهم الان بيع البيت سيشري بمالي ياه سيشري بمالي لا يجوز ان تخرج من المولد بلا حمص الجن الاحمر نفسه لا يستطيع خداعي انسى شطارتك الان وادل مشروعاتك اغفر تهوره يا سيد المهندس اكراما لذكرى ابيه الطيب ليرحمه الله رحمة واسعة هم <تصفيق> أكنت تؤمن به كنت أحبه هل شايت تحت ضرر لكنني مشايت في جنازاته حين كنت آم كنت موسقا بحبان المجرم الأفيل حضرة الضابط كفيل بالسرداد ثرواتك الضائعة وما عليك الآن إلا أن تتقبل وضعك بالطمأنينة التي بشر بها أبوك كما كلمته من ده <تصفيق> كان يقول لي الطمأنينه هي هدف النفس البشريه فاقولناه بل التقدم يا مولانا ولو بالجهد والقلق ولو بالاعتداء والنهب اليس كذلك لنعود الى مشروع المخطط ثبت ان انا للبيت وارث وعلى اي فلا بد من انتظار الاجراءات الخاصه باثبات الوراثه إنه بيت كبير وذو موضع ممتاز على مشارف الصحراء وما كانت أسافه القديم النادر اسمع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا حادث لي إلى الأساف وهو الكتب التي صنعت المعجزات لدي ما أحتاج من كتب ومعجزات أظن ألمنا أن نتكلم عن السمن لن أبخسكم حقكم وسنتكلم عن ذلك في حينه المهندس يستأذر في منصرة وقبل أن يذهب يلتفت إلى ستا ويرألو وأنت ما لهنتك صاحب خمارة <تصفيق> لست مقطوع الصرط بأبيك فالناس يقصدون الخمارة طلبا للتمأنينة أيضا <تصفيق> المهندس وحركتير يذهب يخترب الضغف من الفتاة والفتاة قائلا آآ آآ انا لنا أن نبدأ التحقيق ستار الآن وجه الخامس الآن انتهى الوجه الخامس بعد انتهاء هذا التنبيه رجاء تحرك مبتاح التحكم إلى ناحية أغلق ثم ارفع الشريط واخلبه على الوجه الآخر وأعد تثبيته في مكانه في المسجل ثم مضت على الزر الخاص بتغيير الأوجو مرة واحدة نرجو أن تفعل ذلك الآن وشكرا